وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة امتنانه على بني إسرائيل بإنجائه إياهم من عدوهم فرعون وأنه واعدهم جانب الطول الأيمن وأنه نزل عليهم المن والسلوى وقال لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيغضب عليكم ربكم وما ذكره هنا أوضحه في غير هذا الموضع كقوله في امتنانه عليهم بإن من عدوهم فرعون في سورة البقرة وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وقوله في الأعراف وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وقوله في الدخان ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين وقوله في سورة إبراهيم واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم اذ انجاكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وقوله في الشعراء كذلك واورثناها بني اسرائيل الايه وقوله في الدخان كذلك وأورثناها قوما آخرين وقوله في الأعراف وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الآية وقوله في القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة إلى قوله يحذرون إلى غير ذلك من الآيات وقوله هنا وواعدناكم جانب الطور الأيمن الأظهر أن ذلك الوعد هو المذكور في قوله وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر الآية وقوله وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة الآية وقوله ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا وهو الوعد بإنزال التوراة وقيل فيه غير ذلك وقوله هنا ونزلنا عليكم المن والسلوى قد أوضح امتنانه عليهم بذلك في غير هذا الموضع كقوله في البقرة: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وقوله في الأعراف: وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. وأكثر العلماء على أن المن الترنجبين وهو شيء ينزل من السماء كنزول الندى ثم يتجمد وهو يشبه العسل الأبيض والسلوى طائر يشبه السمانة وقيل هو السمانة وهذا قول الجمهور في المن والسلوى وقيل السلوى العسل وأنكر بعضهم إطلاق السلوى على العسل والتحقيق أن السلوى يطلق على العسل لغة ومنه قول خالد بن زهير الهذلي وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها يعني ألذ من العسل إذا ما نستخرجها لأن النشور استخراج العسل قال مؤرج بن عمر السدوسي إطلاق السلوى على العسل لغة كنانة سمي به لأنه يسلي قاله القرطبي إلا أن أكثر العلماء على أن ذلك ليس هو المراد في الآية واختلفوا في السلوى هل هو جمع أو مفرد فقال بعضهم هو جمع واحده سلواه وأنشد الخليل لذلك قول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كمن تفض السلوات من بلل القطر ويروى هذا البيت كمن تفض العصفور بلله القطر وعليه فلا شاهد في البيت وقال الكسائي السلوى مفرد وجمعه سلاوي وقال الأخفش هو جمع لا واحد له من لفظه مثل الخير والشر وهو يشبه أن يكون واحده سلوى مثل جماعته كما قالوا دفلا وسمانا وشكاعة في الواحد والجمع والدفلا كذكرى شجر اخضر مر حسن المنظر يكون في الأودية والشكاع كحباره وقد تفتح نوع من دقيق النبات صغير اخضر دقيق العيدان يتداوى به والسمان طائر معروف قال مقيده عفى الله عنه والاظهر عندي في المن أنه اسم جامع لما يمن الله به على عبده من غير كد ولا تعب فيدخل فيه الترنجبين الذي من الله به على بني إسرائيل في التيه ويشمل غير ذلك مما يماثله ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين والأظهر عندي في السلوى أنه طائر سواء أن قلنا إنه السمان أو طائر يشبهه لإطباق جمهور العلماء من السلف والخلف على ذلك مع أن السلوى يطلق لغة على العسل كما بيناه أيها المستمع الكريم كان هذا ما سمح به وقت اللقاء وسوف نكمل إن شاء الله تفسير بقية الآية في لقائنا القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته